وليمحص الله الذين آمنوا ويمحى الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما الصابرين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 فَإِمَّا مَن تَالَقَتْ لَن قَلَبْتُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وسنا جز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربي جون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكأنوا لله ي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 ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين